إلا بلاغ من الله ورسالاته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُعْدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَن أَضَعَ فُلَاصِراً وَأَقْلُ عَدَدَا